ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وَحَمْلُهُ وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني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 الذي قال لوالديه أفل لكما أتعدان لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حقا فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حظى عليهم القول في امم قد دخلت من قبلهم قد دخلت من قبلهم من الجن والانس